اینک گوش دلوجان جان می سپاریم به تلاوت آیات شریفه یکم تا سی و ششم از سوره مبارکه تور با صدای استاد عبدالرحمن دروی به مدت چهارده دقیقه اعوذ رب امورك يقيض في رب من صورون البيت المعمور يسقط في المر 126. سيد المأمور في المرفوع والبحر المسلور إن يوم السماء مورا وتسير الجفال سيرا فويل يومئذ الذين هم في خوط يلعون يوم فتخلوا أَمْ أم أنتم لا تبصرون اصلوا إنما تجزون ما كنتم من إن المتكين في جنوب And والذين آمنوا واتبعوا ألحقنا بهم زريتهم وما I'm the تضوم على بغيت قالوا إن كنا قبل في أهل اینا کننا من قبل نزروه المطر بالصين أم تأمرهم فَلْيَا تُبِخَ دِيْسِمِثْ إِنْ كَانُوا صَانِعِينَ أَمْ خُلِقُوا مِنْ وير شَيْءٍ أَمْ هُمْ لَقُصَّتِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ بَل لَّا تُكْرِمُونَ أَمْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ Allah